مدخل صديق وأخرج مخرج صديق وجعل وجعل لدن كسلطان وننزل من القرآن ما هو شفاء الشطر كان يؤسر قل كن يعملوا على شكلات قل على شكلات فربكم أعظم بمن هو أحد سبيله ويسئلونك عن الذي أوحينا إليك ثم Yeah.